أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضاه وإن سقط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا غلبت قواه وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما سوى تحت التراب وقد علاه وقد خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه وكيف أطاقت الخشبة حمل الحق شد على قفاه وكيف دن الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه وهل عاد المسيح إلى الحياة أم المحي له رب سواه وهل عاد المسيح إلى الحياة أم المحي له رب سواه ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثديفاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثديفاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله تعال الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه أعباد الصليب لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه فذاك المركب الملعون حقا فدسه لا تبسه إذ ثراه يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عذابه يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فانك من عداه فان عظمته من اجل ان قد حوى رب العباد وقد علاه وقد فقد الصليب فان راينا له شكلا تذكر ما سناه فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه فيا عبد المسيح أفق هذا بدايته وهذا منتقه